أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينيذ ولسانا وشفتيذ 118. فلقتحم وَمَا أَدْرَاكَ وما أدراك ما العقبة 110. فك رقبة 111. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو